মুজরি মিন কন হচ্ কুমিস কুমিলহতিমিল হতে কিনমূরমু এমরা ইদরিম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 বহু অল হি মুহু মু دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن تألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إنها واصفح عنهم وقل سلام فتوف يعلمون